لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسننا اذا هم منها يركضون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 لهم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أ ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما ففتقنهما وجعلنا من الماء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 بل تأتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون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 أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أئمة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْخَرْسِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَشَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ كُنَّا فَاعِلِينَ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 فَذَنَّنُ إِنْ رَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نقدر عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أنت سُبْحَانَكَ إِنِّي كنت مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وَأَصْلَحْنَا له زوجه إِنَّهُمْ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين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 مسلمون فإن تولوا فقل آذن على سواء وإن أدرى أقرب أن دعي ما تعلون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين